ما ترى في خلف الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كورتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشعاطين وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ غَجَهَنَّمَ نَارُهَا تَغْلِي وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا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 أو نعتم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا من منه فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به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 وجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمن النبي وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ظلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما أوكم غورا تمين يأتيكم بما